رجعا إن ظنى أن يقينا حدود الله فإن قل لك رافنا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ